الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفرو بايات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ الَّذِي يُصَوِّرُ وقم في الارحام كيف يا لا اله الا هو العزيز الحكيم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 اَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِلاَءً وَاَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ يُؤْمِنُونَ بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ فَيُؤْمِنُونَ بِهِ مُخْلِصِينَ لِدِينِ هَذَا فَمِنْهُمْ مَنْ يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ النَّاسِ فَلَا يَجِدُونَ إِلَّا غَضَبَ اللَّهِ وَلَا عَوْنًا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا الله وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ மயமுத்தி ஹூனிய கூடமீக்கூல وَمَا يَنَزَّلُ كَرُ إِلَّا رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلوَهَّابُ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ